للمنتظر يا رانا طابم تحيه للمنتظر يا رانا بلغ سلامي شوقي وغرامي بلغ سلامي شوقي وغرامي للمنتظر يا رانا طابم للمنتظر يا تحية المنتظر إلهي نعمة تمت كما ندينا بولاية حذر الكار وبالزغرة وحسن وحسين والتسعة الأئمة من أبو الأحرى علي السجاد والباقي والصديق وموسى ولرغى الغطاء محمدي وعلي المادي وابن العسكري والحجرة عداء هم الهداية نور الولاية هم الهداية الولايت ام والله اللي هل رعيه ام الامل والله اللي سلامي شوقي وغرامي عم نعمل بدينا لان عندنا بعد غايه يشاهد كل عملنا ينضرب عاننا وانا مصير ولا امصا قول فتنه ومحبه تموت بطاير بيوم اللي طالب دار مهدينة بساعة ظهورة مني شح نورة بساعة مني شح وتشاهد الانوار كل البرية وتشاهد الانوار من الذار سكن بينا مشكو من قبل ما تنخلق اجناس قبل ما تنخلق ارواح قبل ما تملك الوادي عقل وحس نعجنب فوا واللي فينا صرنا خير الناس صبح حفوق شرف اني شرف هاي المحبة قفعنا والله الراس اصبح دخورني بيهبت خارنه صار العشق والله اني هوي صار العاشق والله ان هوي هوي هوي سلامي شوقي وغرامي بالسلامي شوقي وغرامي للمنتظر يا حب يانا وعرفنا الحال والخير هو رحمه واليمان حب يانا اللي عش بحبهم صبح ويجدان حبينا بعقيدتنا وصحنا بهالمحبة من قلب والساف كنا بضوى الله حبهم شعارنا كنا بضوى الله حبهم شعارنا بتمسك بحبهم أهل الحمية نتمسك بحب أهل الحمية بند حمنا وصبرنا هواي يا ابن علي نجرت الايام بس هو ملعذنا ينصر شيعة الكرار والاسلام ومن يظهار يا عم الخ نسعى وننسى الحزن والا وندعبكين فرا اظنى طلحت كح العيون اللذي ايمتنا درب على درب من تضر ركبه درب على درب من تضر ركبه وراية فخرها الجعفرية راية فخرها تلوح الجعفرية بلغ سلامي شوقي وغرامي بلغ سلامي شوقي وغرامي للمنتظر يا راه أعظم تحية للمنتظر يا راه أعظم تحية مرحبا <تصفيق> يا الشاعر قاسم الخفاجي